لتعلموا أن الله على كل شيء إن قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إن علما يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وَأَظْهَرَهُ الله عليه عرف بعضه وَأَعْرَضَ عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا الى الله فقصغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو موليه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد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 ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتهما فلم يغني عنهما من الله شيء او وقيل دخلا النار مع الداخلين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 أحصنت فرجها فنفخنا فيه, من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين